حصريا على موقع نجوم كيبيل لا يوم اروح الله في حاجات صاحبتي تقولها بتجيني لوحدها عندي سكت نفسي فيها وبصراحه بحبها ولا حاجه تملع ولا حاجه تهزاه السلامه للي مش كويس غلطة مني اني فيك بتميز عارف ان ده بيجلط يا راجل يطلع عادي عادي زي بعض جالس عشه بنت او محببه خلصه مني اخر حبه اتلشوني اصل مني ادبه <تصفيق> انتو من علشان تتحكموا عد <تصفيق> كامل يوم في بلدك ولا حد فيهم شاغلني مش غرور بس بقولك اني رقام واحد يابني انت قدامك سنين لسه بدري عشان تجيبني انت مين يا ولا مين لا مش انت اللي تحاربني بينا نف دوري دوري الحساب معاكو شيء ضروري والعب زمن كنتم ولا اللي اديتكم الإيمان يا سنين يا ريت تعرفيهم انو كنت انا كتير عليهم خلاص بقت بجد مش شاريهم معرفتكم مش سليمه يا اللي زينا زي صعب تاني مره تلاقي هو يعني احنا نسيبكم عشان نجيبوا زيكو تاني اي منطق عرفوني قال مفيش غيركم جاي لو مفيش غيركم صدقوني مش رجعليكو تاني لو لقتني مرة مش بعد ذاك تعرف اني بطل حيبا انسألني ابقى تاني جامبا شدي بابك ما تبلغ انك انا يا باقيد افال مش هروضي مهما انت صل وفر الكلامه عشان بصل انت ايه ما بتتعلم انت حاجة من الحاجات اللي اتمنيتها في يوم دانية ولا اقول لك كل حاجة لقيتها فيك كفاية هي مش عايز صغيرك يا كوكي ده انت من ربي هديه يوم اجيب اهلي لابوكي اولهم هتنزر عينيها مش بحاول انها برحال كده كيدا, كيدا جامد انا لفكات ولا عنده شك طبيرات ولا اثبت له من الحالات لا في ما بدنا صدقونا مش بشوفكم لا تبعيولا بدري عشان تجيبوني لا مفيش فيش اتفاق صاحب السلعه بتتهت وين اللي جابني من البعيد يا بت في واحد في دار بعد في اي حكايه انا يوم قلت انا مخنوق انا صاحبي انا اسمع عدت بر كنت برزوخ وتي عمي حق دغري مش بسيبه لو في بطن حد بروح واجيبه الشتا ديال صعبه لا قريب بلاش تتخدع فيا مش عشان بقعد معاكو عصر على بيا وفي, وفي المطر خسروني اصلا ابقى كثر